واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين كان من آخر ما تحدثنا عنه ضمن مدارج السالكين حديثنا عن منزلة البقاء واليوم ننزل منزلة جديدة وسنحل بمنزلة التحقيق وقد استدل الهروي استدلالا موفقا لأن بعض استدلالاته حقيقة فيها إشكال وفيها نظر ولكنه لما أراد أن يتحدث عن التحقيق استدل بقول الله جل وعلا اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي هذا هو التحقيق قال الهروي التحقيق تلخيص مصحوبك من الحق ثم بالحق ثم في الحق وهذه أسماء درجاته الثلاث قال ابن القيم معلقا وجه استذلاله بالآية واضح هو أن إبراهيم عليه السلام طلب من الله الانتقال من الإيمان بالعلم بإحياء الموت إلى رؤية تحقق ذلك عيانا إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا ولم يشقق فقد بلغ مرتبة فوق الأنبياء وهي مرتبة الخلة التي لم يبلغها من الأنبياء إلا اثنان إبراهيم ونبينا عليهما الصلاة والسلام فأنا له الشك هو لم يشك ابدا إنما طلب من ربه أن ينقله من الإيمان بواسطة العلم إلى الإيمان بواسطة التحقيق وذلك عبر العيان الإيمان له درجتان درجة في الوجود الذهني لأن الإيمان عبارة عن تصورات ومفاهيم وأفكار موجودة في الذهن هذا اسمه العلم الذهني وكذلك العلم الخارجي هناك أشياء في الخارج خارج النفس تدفع هذا الإيمان تنميه وتزيده من ذلك كل مخلوقات الله التي تراها هي تزيد الإيمان ولا سيما المخلوقات الكبيرة الواضحة مثل السماء ولذلك جاء التنبيه في القرآن ولفت الانتباه إليها في القرآن كثيرا قل انظروا ماذا في السماوات والأرض والسماء رفعت وهكذا الحديث عن السماء كثير افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف ستحت هذه أمور في الخارج إذا تحققت أشياء يقينية بخارج النفس كان ذلك أقوى لتثبيت الإيمان في النفس طيب وكان ذلك أبلغ في الطمأنينة كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يقرأ هذه الآية آية البقرة أن إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن كان يقول نحن أولى بالشك من إبراهيم يقول ابن القيم رحمه الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم الشك لا يشبهه وإن قال هذا الكلام إنما قصد نحن أولى بالشك ان هنالك مرتبتان ظاهرتان مرتبة العلم ومرتبة العيان تعرف الشيء وتشوفه ودا اتكلمنا عنه كثير وضربنا له أمثلة في حاجة طلعت جديدة انت ما تعرفها بكلموك بيها يقول لك والله في حاجة كده كده كده طلعت انت يقينك بالكلام ده على حسب محدثك على حسب الزولة لكلمك لو كلمك زول كباب بتقول شنو دي كباب زي شنو زي كباب لو كلمك زول بتاع هزار شديد لا تميز بين جده وهزله هتعمل شنو ده بشككك تقول خلينا منه لو كلمك زول محترم ودغري وكده قلت في حاجة كده بيأكلوها جعلك اسمه انت بتدي الموضوع اهتمام لو كلموك تانين كتار الموضوع بيصل عندك لدرجة لما انت تشوفه يجيبوه لك ياخذه لك يقول لك في الاول وصفها لك قال لك مدوره وحمره وفيها كده وشكلها كده وجابوها لك علي اخذتوها لك بكتاكد شديد كان دقتها ده تاني بعد ما في كلام لو في زول حصل لذا وقال اشيله ما في ده يقوله على شنو جاحد اسمه شنو جاحد يعني زول ما شاف التفاح بقول له في حاجة مدر الدماء شاف الطماطم شفت الطماطم هاي زي الطماطم ايوه برضو الكلام ده ما واقع ليه لك بيعملوا بها دكوة لا لا لا دي بياكلوها بلا دكوة ايوه طيب الموضوع بيجعله ليه كلمك زول نجيب زول محترم ما تكذب ولا زول صادق وما تحذر معك انت تقتنع ده علم جابوه خطوه لك دامك قال لك التفاح القنانة كهندي انت مسكتها كذلك جد رجل قرمت منه وأكلته تانى في حاجة قال ابن القيم العلم والعيان بينهما منزلة هذه المنزلة عبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بالشك وليست بالشك الذي تعرفونه الشك عدم التأكد هنا الشك درجة أعلى من العلم قال ابن القيم واطلاق هذا في القران كثير مثلا الظن يراد به غير المتاكد صح صح هذا شنو هل ما متاكد اجتنبوا كثيرا من شنو من الظن لكن الظن قد يراد به التاكد قال سبحانه وتعالى الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم دلوا ظانين ما متاكدين انه بلاقوه لا بلاقوه دين ما فيه فايده ما خاشعين لكن دلوا بلاقوه طيب زول مات وصل داري خلاص روح ذا تمر وظن انه الفراق هو لسه ظن دي ما ظن ده شنو ها تاكد انه الفراق ظن هنا بمعنى تاكد واستيقن وإن كان الضد ضد شنو؟ اليقين الظن عكس شنو؟ فلان ظني وفلان شنو؟ مستيقن إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين اليقين ضد الظن هنا ورد الظن بمعنى ضده ورد الظن بمعنى؟ بمعنى اليقين طيب في الأثر ليس الخبر كالعيان هذا الذي اراده إبراهيم عليه السلام إبراهيم ما شك وكان درجته فوق العلم وفوق الشك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشك إذا في شك بنشك شنو نحن لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في مقام الأدب وفي مقام التواضع قال ابن القيم إذا عرفت هذا لصرح كلامه لابد من تفكيك مصطلحاته الهروة عنده مصطلحات قال تلخيص والأصول أن يقول شنو تخليص تخلص. التلخيص يخواننا هو شنو الاختصار اختصار الشيء يقول لك جب لي شنو ملخص قال كلام عجيب اللي نقين جاب كلام عجيب خلاص قال تلخيص مصحوبك من الحق ثم بالحق ثم في الحق وهذه اسماء درجاته الثلاث اسماء درجات ماذا التحقيق اسماء درجات شنو التحقيق التلخيص هو تخليص الشيء من غيره التلخيص هو شنو التخليص ابن القيم قال ليه ما عبر عنا بالتخليص طيب لأن هناك فرق دقيق بين التلخيص والتخليص فرق بين شنو؟ التلخيص وشنو؟ والتخليص التلخيص يكون على الأمور التي في الذهن المخارج والانفكاك منها يسمى تلخيصا ليه؟ لانه راسك ضجائر انت اختصرت الموضوع ده ولخصته في حاجه معينه معناه ان فكيت منه التخليص الذهني يسمى شنو تلخيص تن التلخيص تلخيص مصحوبك تلخص بمعنى تختصر واختصارك له الا تجعل له عليك سبيلا وسلطانا وهيمنه ليشتتك هو نوع مخالصه كأنك تخلصت منه بالتلخيص شنو تجي تخلص من الشيء لو واحد يتكلم معك وانت ما دايره ومت وقفت بقوله شنو اختصروا والاختصار هو التلخيص الملخص الشيء مفيد بس هذا التخليص إذا كان لشيء في دواخلك فهو تلخيص وان كان لشيء خارج عنك فهو تخلص ثاني انت لو داير تتخلص من حاجه جواك آفة من الافات كبر حسد اي حاجه جواك تخلصك منها يسمى تلخيص تخلصت منها ب شنو تلخيصها واختصارها إذا كان هذه الآفة التي تقطع طريقك خارجة كرؤية ومشاهدة الناس فتخلصك منها ب... بإخلاصك ولذلك سمي الإخلاص إخلاصا والإخلاص في الغالب يكون بينك وبين الناس إذا كنت تعمل العمل للناس فهذا رياء ولا يعالج الرياء إلا ب... بالإخلاص وما الإخلاص؟ الإخلاص أن تتخلص من قواطع الطريق وآفاته من غير النفس فإذا كانت قواطع الطريق وآفاتها من النفس كان تخلصك منها تلخيصا تخلصك منها شنو؟ تلخيصا طيب قال ده التلخيص طيب المصحوب شنو؟ المصحوب يا سلام المصحوب ما يصاحب ويلازم الانسان في قصده وارادته المصحوب عشان نجب بعد نشوف التحقيق خشنه المصحوب ما يصاحب ويلازم الانسان في قصده ومراده طيب ده هو المصحوب التحقيق ذا المصطلح الثالث عندنا تلخيص وشنو ومصحوبا وشنو وتحقيق حقق يحقق تحقيقا فالتحقيق تفعيل من حقق الشيء يحققه ويعني اثبته واخلصه وجرده واتقنه ذا التحقيق حدث في الموضوع معنا يصل لشنو أه؟ إلى حقيقته التحقيق أن تصل إلى شنو عشان كده يقول لك أفتح تحقيق في الموضوع هذا التحقيق عشان يصل لشنو للحقيقة يصل للحقيقة في موضوع ما بيحتاج لتحقيق ليه لأنه واضح ما نقول لك أعمل تحقيق هذا أمر ما له واضح ليس فيه شنو ليس فيه هذا التحقيق الحق هو الله سبحانه وتعالى الحق هو الله قال ابن القيم وما كان موصلا إليه ومذنيا للعبد منه الحق هو ربنا وأي حاجة شنو؟ لله فالقرآن شنو حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والملائكه حق الحق هو الله وما كان موصلا إليه مدنيا من رضاه جميل أسا كده مرات الزول يقول له قول شنو قول الحق يا زول قول الحق قول الحق يعني هذا معناه بيه بالدرجة يقول له قول الحق وهو قول الحق هذا هو الحق طيب كده اتعرفت المصطلحات فكنا المصطلحات التحقيق والتلخيص قال التحقيق تلخيص مصحوبك المصحوب اللي هو الإرادة دي بتكون معك طوالي إرادة نفسك أنيتك دي بتكون معك طوالي أن تخلص إرادتك من الحق أن تشوف الإرادة الحق ويطلعها تشيل معك في مسيرك وزادك الحق. قال ثم بالحق. وده واضح. ثم بالحق أي مستعينا به. ثم في الحق. وده يحتاج إلى شرح لقدم. طيب يقول ابن القيم إذا عرف هذا شوف الكلام الجايزا. فمصحوب العبد من الحق. مصحوبك شنو من الحق؟ الزاد اللي بيكون مصاحبك من الحق. لتصل الى الحق شنو الخير ولا الشر الاستقامه ولا الانحراف السنه ولا البدعه التوحيد ولا الشرك وهكذا شوف ده شنو قال ابن القيم قال الكاتي قال مصحوبك اسمع هذا كويس من الحق الذي يوصلك الى الحق هو معرفته ده يكون مصاحبك طوالي ومحبته وارادته وجهه الكريم وما يستعين به العبد على الوصول اليه وما هو احتاج اليه في سلوكه فالتحقيق ان تتخلص من المفسدات والعوارض شوف الزود دراكي كيف ان تتخلص من شنو من المفسدات وشنو والعوارض فعلا يخواننا لماذا لا يصفو للمسلم دينه لوجود مفسدات تفسد عليه دينه وهؤلاء يسميهم ابن القيم بالقواطع قواطع طريق السير إلى الله وأول القواطع النفس وما تشتهيه وما تميل إليه نفسك دي من القواطع الصعبه جدا ثانيا من القواطع الناس ده والناس درجات جناب ده ممكن يقبل قاطع إنما أموالكم وأولادكم في بنا يفتنوك من الطريق وضلوك وإن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم فببقى قواطع بشر بيكونوا حولك خلينا بالله وده شنو ده, ده كلام ميت يعيش شبابك هذا تغير الدنيا إنت كلهم قاعد يغنوا بقت عليك التبسى زور أرح أغني يسوبوك لكلها قواطع قواطع وملذات من البشر ومن غيره السياطين سياطين الجن قواطع تخطعك عن الطريق يزين لك الحرم في يعني لماذا لا يستقيم للإنسان إيمانه دائما وهذا ما تعاني منه الاجيال الأجيال ويعاني منه الشباب الشباب بيقول لك: لا يا شيخنا هذا يجب نستقيم وأصعب من الاستقامة أن نحافظ عليها الزمك يستقيم قرار يتخذه يقول تاني كده كده ده كله خلاص أنا أوقف أي حاجة علاقات مع البنات ما خلاص تاني وقفنا الصلاة في الجامعة نصلي تضيع الأوقات ده كان زمان من يوم اللي نتاني كده الغونة تاني ما في. أنا تبت إلى الله يعني شاب قال لي يا شيخنا هو شكله كده ما عنده دقن وحاجه قال لي يا أنا داري عريس وخلاص العرس حددته وأنا زو الحفلات أصلا والناس البيت ما عارفين وناس الحلة وأهل المره وكلنا ما عارفين وقال لني أنا جاي فنان وسالوني قلت لهم بجايلكوا ما عندكم مشكلة وقال لي دار أجيب فنان عنده قروش دار أجيب لهم فنان بملايين قال لي فجأة قلت يا خلي الرجال والنسوان اتلموا في محل واحدة وقد الزول قروش ودي يغني بس لحد ساحة داسة والناس يرقصوا يبشروا والنسوان يمشوا دار كوفير ويوم الحفلة يجوا مخصوص ممتيجات وفكاش عارض قال لي قلت انا اعمل لهم مفاجأة قال لي الناس دي جايين حفلة عديل وحاجيب الساونات دار اجيبك انت افاجئ لك مفاجأة شديدة قلت له والله انا ما عندي مانع. لكن تعمل لي حماية من الكراسي والطباق والصحانة اللي الجين طايرة قال لي انا دار اعمل حفلة كاربة بس اجيبك انت اتكلم الناس دار في الدين كلام من الله خلقون ما في عبدتها الشيء واضح ممكن واضح أشوف الناس يقولوا شنو يقول لك الشيخ القرضاوي أفتى بأن الغناء حلال عشان كده الشيخ القرضاوي رجل عاقل ممكن الناس يختلفوا ويتفقوا معه لكن لا ينكر إنه رجل غير سريعة جوز رجل عاقل الشيخ القرضاوي قال لكم بيسووا شغلكم بيسووا فدا الشيخ القرضاوي قال الموسيقى حلال خالف جماهير السلف بدءا من الصحابه ما عندنا في شك لكن الشيخ القرضاوي كان جاء في نادي من الانديه بتاعتكم وحضر عرس في حفله الله اعلم يرجع قطر كداني انا خايف يقع ذاته يموت لو قلنا له دين ماخذين بفتوته والله خايف يقع يموت ما بيفتي عاقل لا قرضاوي ولا غير بانه بيحصل في النوادي من المنكرات حلال، الموسيقى حلال هي عرفناه والبنات يجيم فك حلال، والنسوان المعرضات في كامل الزينات حلال، والأربسات أفخم التياب حلال، جايين من الكوفير حلال، الرجال والنسوان في مكان واحد حلال، مختلطين مع بعض يبشروا حلال، من قال ده حلال؟ دار يعرف الزول الدافوت فدم ده. الزول الأقنع الناس دين بالكلام ده منو يا اخي ده باطل ومنكر واضح دي ما داله فتوزه ويجي ابو العريس وهو عروسه بعد ما تزين تمام السوق من الكوفير يمشي النادي يغنبو في الكوشه والله هم قالوا كوشه انا والله لو قلت كوشة يقول لك عن قاعد يسيء الناس هي اسمها ذاته شنو الكوش يعني هم ذاته ما خجلانين اسمها الكوشه والناس بيقول لك شنو ايجار الساونات والكراسي والكوش تلقى مكتوب في المحل والكوش مكتوب في المحل كوش عديد يعني الكوشه دي ما نبد اللي هو عبارة عن شنو الكوشه كرسيين يجو يقلب معمرته يجي الناس يسلموا عليه ويسلم على شنو ما تقول لي ما بتصافح الرجال ما بتصافح الرجال بكيد شنو تصافح وتكلم يقول لك أنا مرات تصافح انت مرات تغطي فن خاتين شنو تصافحوها وفي ناس يحلقوا يقول له والله أحسنت الاختيار وناس تامين يقول له ذوقك رفيع وناس يقول له يا اخي العرس عندك ولا ولا بلاش بلاش ولا غريب دي لا فتو دي رجالة كده حرام خلي الدين رجاله دين ما في خلاص عرفنا رجاله ما في نخوة ومروء ما في الدين عرفنا أفتاكم فلان وأفتاكم علان الدين ما في ما عندك رجالة في قلبك ده ديوث يعني تجمرتك في كامل زينتها من الكوفير تخدتها كده من رجالة تفرجوا عليها يا والله أنا مستغرب مستق وبعدها الكلام ده ما بسيط كثير ويبدو لي معظم الناس إلا من رحم الله يتزوجون هكذا ابن القيم بيتكلم عن القواطع قال تخليص من المفسدات القاطعة الحائلة بين القلب وبين ما يوصل إلى الله ابن القيم جاء كحبيري اللطيفات قال تحصينه يعني القلب تحصينه من المخلطات الاخلاط حق باطل ما يمشي خلي عندك مفاصلة ما تعيش بالحق والباطل تقول كل يمشي مع بعض ما يمشي مع بعض فماذا بعد الحق إلا الضلال تحصينه من المخلطات وتخليصه من المشوشات ذا التحقيق تحقيق تحقيق القلب أن تحصن القلب من المخلطات وأن تحصنه وأن تخلصه من المشوشات شوف الكلام ده كيف ابن القيم قال العوارض التي تعترض المسلم في سفره إلى الله عوارض محبوبة وعوارض مكروهة عوارض شنو؟ محبوبه العوارض المحبوبه كل ما يشتهيه الانسان مما لا يرضاه الرحمن انت بتكون اشياء كثيره ده اسالك سؤال كويس الزول لو يتفرج له في التلفزيون على بنات عريانات وفيلم بيستمتع رجل بيستمتع بيستمتع نكذب يعني بيستمتع في متعه ما في كذب يا اخوانا البزن الخمر دي بيستمتع قال بيصطل بيستمتع تلقاه مبسوط كده و هدومه نظيف وتلقاه يضحك كده وتلقاه حساس كده صح البزن بيستمتع ما هي متعه كلها عباره عن عوارض لكنها محبوبه محبوبه حفة الجنه بي ب بشنو من وحفه النار بشنو؟ اشياء النفس تستهير طيب من ترك كل هذه لاجل الله ولرضاه وابتغاء لقربه هذا آثر محبوب الله على محبوب نفسه النفس تميل لهذه المحبوبات كويس واحد طالب عنده علاقة مع وحده بعدين جاء استشيرني قال لي والله يا شيخنا انا بحبها الشديد وبنجنب بس مع بعض ما بمدي ولا بنتكلم في كلام ساكت لكن بس بعي الله بتكيف شديد ويتعليل لك بتكيف بس لو عندنا بعض قال كلي لحد ما نخش المحاضرة قلت قعدت اناقشه شوف الناس دي قال لي يا شيخنا يا اخي انا ما بتكلم معها بكلام فارس وعايلها ويتعايل لي ودار الزوجة وما لا زول يهتم بي هي بتهتم بي وتسأل مني وكلامه جميل ووشها صبوح ويتجد ريب الابتسامة مضيق عليه ما لك قال لي مضيق عليه لأن ربنا قال ولا تقربوا الزنا ما قال ما تزنوا ما في زول محترم وادناس وقع في الزنا ابتداء من أول مرة، ولكن الله عز وجل قال لا تتبعوا شنو خطوات الشيطان، ففي المخدرات لذة، وفي الحرام متعة، ولكن هذا عارض محبوب، لن تستطيع أن تصل إلى منزلة التحقيق ما لم تتخلص من العوارض المحبوبة. ولن يتخلص أحد من شيء يحبه إلا لمحبوب أعظم من الذي يحبه هذا هو الذي يوصلك إلى التحقق لكن تفرج أي حتستمتع لكن بالضيع محبة الله في قلبك ما بتلمس وتوانى بعدة ستعيش بقلب قاس وبمنهج غافل ولن تستلذ بمناجات الله ولا بحبه لأنك آثرت حب الصور وحب التعلق بها على حبه سبحانه وتعالى واضح الماضح لما سأل شاب الجنيد رحمه الله تعالى وقد أورده ابن القيم في المدارج وقد ذكرت هذا الأثر أيما مرة قال له أريد أن أغض بصري ولا أستطيع ودي مشكله مشكلة الشباب اليوم يقول لك والله ده أن تقول لي ما تمر من البيت برضو ما حيقض بصره ليه ها في تلفزيون في موبايل صح في أصحاب بيسلطوا عليك في نسوان بيجوك في البيت لاختك أختك زياره أمك زيارة ليه زوجتك ليه كده قد يكونوا ما محجبات تغط كيف عارف قال ليش ما ما دال ليه وقني في بيتك ما بحلك لو قعدت في بيتك بحلك ما بحلك قال له تغض بصرك إذا علمت أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى الحرام لو عرفت انه قبل ما تعاين للشيء الحرام وتستمتع به ربنا بيشوفك وبيطلع عليك أنت كان عرفت المعلومة دي وتأكدت منها ما بتعاين سيملأ ربك قلبك إيمانا يغنيك ويكفيك والغض كما قلنا في البقاء هو غض شنو غض القلب من يغض بصره من غض قلبه ويغض قلبه عن شنو حتى عن التعلق بالأمان وغردتم الأمان وغركم بالله الغرور طيب فبالتالي تغض قلبك عن أي إرادة حرام إذا بقيت كده قلبك ده ما بيشابه لاي حاجه حرام عينك دي ما بيشابه الحرام تاني المال شوف المثال ده قلبك ده ما قاعد يتعلق بالمال عينك ما حتيتعلق بالنساء تاكد من الموضوع ده ليه؟ لان من كان له في قلبه مكنة متمكن من قلبه كان له من بقيه جوارحه وعينه مكنة يستطيع يتمكن فيها ده كلام عجيب العارض المحبوب ده العارض يا تو المحبوب عرفته كل ما تستهيه الأنفس وتميل إليه القلوب وتتعلق به الأفئدة من الملذات المحرمة من الملذات المحرمة قال وعارض مكروه كيف بعارض ومكروه مكروه بخلي يقصد بالعارض المكروه ما يصيبك من المصائب والمحن وما يقع بك من الفتن مما ليس لك يد ولا كسب فيها مصيبه وقعت عليك انت كيف يعارض التحقيق والقلب كيف يكدر قلبك يكدرك طيب ابن القيم قال شوف الكلام ده والتوسع يضر في هذا المقام فصاحب التحقيق لا يقف مع العوارض المحبوبة فإنها تقطعه عن مصحوبه ومحبوبه ولا مع العوارض المكروهه العوارض المكروهه يتغافلها ويتجاهلها تعمل نفسك شنو؟ ما تستغل بها كامده شوية؟ صحب قال ولا يوسع دائرتها فإنها بالتغافل تمر مرا سريعا وبالتوسيع تتمكن فإذا أعرضت عن العوارض المكروهة وتغافلت إذ محلت وتلاشت كيف الكلام ده أوريك قال ابن القيم حدثنا شيخنا شيخه ابنه يقصد ابن تيمية يقصد ابن تيمية شيخ فعلا قال جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران قال ابن القيم في النونية قال جربت هذا الطرق والمناهج المنحرفه كل قال مشيت فيه الباطن ده كله مشيت فيه جربت هذا كله كويس ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني فتن قد جاءنا من حرانه فيا مرحبا من جاء من حرانه يقصد منه ابن تيمية قال أنا كنت مضطرب. أحد ابن تيمية جاء عدلي الأمور لي الدليل. قال لدى الطريق الصحيح الكتاب والسنة فقط إياك والفلسفة وإياك وإياك وإياك, وإياك قال لك هذا فقال قال شيخنا لا يستقيم. مؤمن في الدنيا حتى يعامل العوارض والمحن كمعامله الحر والبرد يا سلام اذ علم العبد انه لا بد منهما لم يغضب لورودهما زياده مني فبالتالي لا يشوش على قلبه ان يكون خالصا لربه وإنما مشكلة العوارض المكروهة والمصائب التي تقع ليس في أنها تقع من الله ولكنها في أنها قد تؤثر على ضعيف الإيمان فيتشوش وينشغل بها والمؤمن وهذا هو حقيقة الابتلاء يبتلي الله الناس بالنعم وبالنقم ونبلوكم بشر والخير فتنه وإلينا ترجعون صاحب مقام التحقيق كيف يتعامل مع المصائب كيف يتعامل صاحب مقام التحقيق مع المصايب يتعامل معها كيف انه لا بد شنو منها مثل حر وشنو هسه في الايام دي بري في بتوقفوا بتتضايق تقول برد شنو يا اخي ما تقول عندك سويتر امشي البسه عندك فنيله تمام امشي البسها عندك شال البسه عندك جيرسليم يتمصح ما بجي في البرد ده. قال لازم أشتت ده ينتهي بعدد شوف النعمة أشتت ده كل ما استد في ناس بتكيفه ده الناس الزراعة يقول لك الجميح داير البرد داير الجميح وتمشي الأفران تأخذ العيش المدور والتوسطة وما داير البرد على كيفه كده؟ على حرس جديد. تشوف مكيفات ترطب فيها أو تشوف لك موية كوبا فوق رأسك ده تخفف هدومك لكن ما بجف تتكيف بما لا يضر وأقدار الله التي يجريها عليك تدفع بما تستطيع أن تدفع مريضة ما تقول دش نوانة تلحتني وأنا غير ما في في الدنيا دي قل للحمد لله أمشي أفحص نجيت ملاريا اتعالج نجيت تعالى بقولك اعمل عمليه اعمل عمليه واحمد سيدك واشكر ربك تتكيف مع اقدار الله تعالى قال شنو قال ابن القيم فاذا صبر العبد على هذه العوارض ولم ينقطع بها رجي ان يصل الى مقام التحقيق فيبقى مع مصحوبه وحده مصلوبه منه الله ورضاه ورض الله فتتهذب نفسه وتطمئن مع الله وتنفطن عن عوائد السوء حتى تغمر محبة الله قلبه وروحه وتعد جوارحه لمتابعة الأوامر فيحس بأنه في معيية الله خلاصة كلام ابن القيم لكل كلام شوف الكلام ده يقول ابن القيم في المسألة دي كلها خلاصته من تخلص من العوارض المحبوبه بنقوسين الملذات والشهوات ومن تخلص من العوارض المكروهه من المصائب التي تقع عليه وطالما انها من الله فانها على سبيل الامتحان والاختبار منه ويبتلي الله الناس على قدر إيمانهم واحد تلقاو اجيو مرضى مرضى يمرض يخلص يمر صلاة بالعكس المفروض عند الشدائد شنو تصلي زول كان بيجي المسجد فلس يخلي جامع تسبب له أقدار الله وهذا امتحان سقط ومن الناس ما يعبد الله على حرفين نصابة وخيرت مع النبي ونصابتة فتنة شنو انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين في الناس بيعملوا كذا قال ليه قال إذا تخلص من ذلك اطمأنت نفسه وغمرت محبة الله قلبه فيحس بمعية الله ده أكلمكم بعض الأشياء التي معنا عنها عن الهجرة موسى عليه السلام خرج من مصر الى جهه الشرق فاتبعوهم مشرقين او مع شروق زي ما قلنا في القرب صح اصطدم البحر امامه وفرعون الطاغيه بكل جنوده وعتاده من شنو من خلفه ولو امسكوهم لا سحقوهم قال اصحاب موسى انا لمدركون قال له حصلنا ما شوف الموضوع ده هم لو عاقلين ما بقولوا كده انتوا مش متاكدين النبي ثاني ما تسأله قال كلا ان معي لم يكن مستشعرا في تلك المحنه معيته الله الا موسى كلا ان معي يا ربي سيهدين بخلافه رسول الله وبكر الصديق شوف الايه دي اذ يقول لصاحبه لا تحزن ما قلنا ان الله معي ان الله معنا وهذا شرف لابي بكر اصحاب موسى فيهم شك وصاحب النبي ليس فيه شك عليك الله شوف الكلام ذا كيف أصحاب موسى قالوا انها لمدركون ابو بكر الصديق قال وسلم نظر احدهم الى قدمه لرانا ليس خوفا على نفسي ولا حب في البقاء هم مما قال له الصحبه ومرق معا عارف إنه الحكاية موته شنو بحية لكن خايف على النبوة أن تندثر وخايف على الرسالة أن لا تصل فلذلك قال لا تحزن إن الله ما قال له لا تحزن إن الله شنو معي لا تحزن إن الله معنا مع منه الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع ومع أبي بكر فاستشعر المعيه يقول ابن القيم دار تصل التحقيق تظفر بالمحبة الخاصة وتشهد إلهية الله وقيوميته وانفراده وتحس بمعية الله معك هذه الثلاث تمكنك من مقام التحقيق تبقى في منزلة التحقيق نحن الآن في منزلة التحقيق قراءة وشرح لكن هل نحن في منزلة التحقيق عملا وحقيقه وواقعة يا اخي علي بن ابي طالب رضي الله عنه رسول قال له اتغطى تسجى ببردي الحضرمي عنده برده خضراء حضرميه قال له اتغطى بيها مش طوال اتغطى انت كان قال لك في فتغطى بينه وبينك قال لك اتغطى واربعين سيف من كل قبيله جابوا زول حيضربوه ضربه رجل واحد وقال لك اتغتا تقول لي اخي اسمع بدغتا لكن ممرور قبتي بممرور راسي بس عشان يعرفوني عشان يعرفوني انا منه انا عادل من الطالب بعدين اكلمك في ناس لك اي كتب اتغتا لو كتب اتغتا كان جابوك علي النبي ابي طالب طالما ما جابوك علي النبي ابي طالب ماتت تشبر سكت والله اكلمك انت قال الصحابه دي ربنا جابوا سودان كده ده اختيار ناس نجاب بيتحملوا نحن بعاف خدتونا وراء لحكوة تبتقدر كان جابوا الداب ما واحد من التابعين قال لي الخديفة ابن اليمان كده قال لي والله لو كنا حضرنا الرسول زيكم والله ما كنا خذنا نمشي في الوطى دي قال لي لا تتمنى وما فضل الله به بعضكم على بعض قال لي ما تدخل ساكت نفسك قال لي والله لقد مر الحديث مسلم لقد مر علينا حكلاه يوم الخندق البرد شديد والظلام دامس والأعداء يتربصون عشرة آلاف جاءت جميع قبائل العرب ورمتهم عن قوس واحدة وحاصروهم ولا يأمن الواحد على نفسه وبطنه وهو جائع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم الصحابه نجا واحد ما في نية برد والظلم شديدة والخوف والأعداء قال سكت سأكد الصح قال قال من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة قال لم يقم أحد أنت غير الدين ده غير شو أنت لعبه لحبه الدين ده وعلى كيفك ومزاج والدين دا يا أخي صفكت فيه دماء قال أين حديثة بنو اليمن طالب عدم الإسم بالإسم قال حذيف فقمت لما سماني ولم أجد بدا جاء باسمتها قال بيكا حدشنو قال قمت بيحكي لهم بنفسه قال فقمت كويس لما سماني قال فقال ائتني بخبر القوم ولا تحدث حدثا قال فذهبت بس هيدخل معسكر المشركين قالني في وسطهم ما أي حاجة قال فدخلت وسطهم قال كأنما أمشي في الموت قال ما ماشي في الواطنين ما قمت تركته وأنا ماشي في كرعي تقول ما ماشي في الموت قال لكن يا صحابة ناس شوف ربنا جابهم كيف قال أبو سفيان خطير عرف أنه فينا حيسللوا قال اي زول يمسك الدنيا ضلاب زول شايف زول ما في الفوانيس واللعوان طفت والقدور كفت قال ياخذ عن من يمينه ويسأله من انت فقال فاخذت الذي عن يميني وسألته من انت قال لي اسمه خلتاني ما فبدئ يساله تقول لي يا ريت لو كنا صحابه انت زي بتقدر على الشغل زي ده كويس فيش يزور الناس يقول لي خلي المسلسلات وما تتفرج في الافلام و... وصل الصلاه في الجامع والحاجة تقول يبقى في الخطر دين أشياء اللي الناس يكلموهم بيها فبالتالي يقول ابن القيم خلاصة التحقيق شوف الكلام ذا كيف يا السلام الكلام الفاتده كله خلوه دار التحقيق للتحقيق ثلاث درجات ومراحل الدرجة الأولى في التحقيق أن تعرف الحق وأن تميز بينه وبين الباطل فيلغي الباطل ويتمسك بالحق ده نمر واحد كما عملت ما بتخش التحقيق ولا بتقوم في درجه التحقيق اثنين ثم يتبين له أن ذلك التحقيق الذي وصله من تمييز الحق عن الباطل ومن الاستمساك بالحق وإلغاء الباطل أن هذا من الله وحده ويتبرأ من حوله هو ومن قوته ويعلم أن هذا التحقيق إنما وصله بالحق الحق منه وصل الحق هذا هو ضد الباطل وصل الحق بالحق ما وصل إلى الحق إلا بالحق إلا بالحق من عز وجل هذه الدرجات الثانية ثم يتمكن في ذلك المقام وجرسخ فيه قلبه فيصير خلاص ذلك تحقيقه بالله وفي الله قال الأول أن تخلص لله مخلوبه من غيره تشوف الله دائم منك شنو وتعمل له وتعمل له براهو وتطلع أي زول وأي مخلوق وأي عارض من العوارض تطلعه براه ده اسمه سفر إلى الله سما ابن القيم شنو السفر شنو إلى الله اتنين التخليص الذي وصلت إليه ألا تضيفه إلى غير الله وهذا اسمه سفر لله ثلاثة أن تتجرد له أن تجرد له شهوده وقصوره بحيث يصير كل شيء مطلوب لله ومراد له مراد لك قال ابن القيم هذا سفر إلى الله وبالله وفي الله قال ابن القيم ولو أردت أن تفرق بين السفر الذي إليه وفيه قال قد يصل العبد إلى الطريق الذي يوصل إلى الله ده سفر إلى الله أما السفر في الله أن يحقق وأن يمحص سفره إلى الله بان يجعله خالصا له يا سلام قال أما الدرجة الأولى تخليص مصحوبك من الحق بان لا يخالج علمك علمه لا يخالج علمك علمه نكلام واضح دائما المحقق في كل شيء ينسب العلم إلى معلمه لا إلى نفسه حتى في الدنيا لو فزوا علمك صنعه وانت بيجي تحسن منه ستظل مدينا وشاكرا لمن لمن شنو لمن علمك تقول الفضل بعد الله يرجع لهم إيه والله أولى وما من علم تتعلمه البشرية إلا هو منه سبحانه وتعالى علم الإنسان ما لم يعلم هكذا يقول الانبياء شوف ربنا قال للرسل شنو ماذا أجبتم الناس قالوا ليكم شنو بماذا أجابكم الناس قالوا لا علم لنا ابن القيم قال لهم علم في نبي ما بيعرف الناس وافقوا ولا عارضوا يعرف ولا يعرفوا أي نبي تقول العارض منو بوريك العارضوا قالوا لا أشلو بوريك عارضوا الشبهات الجاب أشلو بوريك قال لكن قالوه تادبا ورد العلم إليه وهذا معناه لا علم لنا بحقيقة الباطن وإنما أجبنا من أجابنا ظاهرا والباطن غيب لا تعلمه إلا أنت يا أخي الأنبياء المؤدبين يا التحقيق أن علومك تتلاشى في علمه فصار علمك بالنسبة إلى علمه كأنه ليس شيء أما الدرجة الثانية فلا ينازع شهودك شهوده فلا ينازع شنو آه شهودك شنو شهوده قال وهذا مثل الأول لكن جاي الكلام التجيل اللي هو الدرجة الثالثة الا يناسم رسمك سبقه خلاص الكلام ده أن تشهد أن الله منفرد وأنه واحد في كل شيء لما تريده تشهد وحدانيته لما تفعل تشهد وحدانيته لما تعمل له تشهد وحدانيته قال يا سلام اخذ الكلام تقيل اسمع بالراحة يقول ابن القيم فان الله مع خلقه فان الله مع شنو وخلقي تشمل الانس والجن والمؤمن والكافر والبهائم والحيوانات خلق ولا ما خلقه والقلم والعرش والكرسي والملائكه كل ذلك خلقه والنبات والبحار والجبال والجماد كل ذلك خلقه فان الله مع خلقه شوف الكلام ده بالعلم والتدبير والقدره صح او ما صح ولا ينازع شهودك شهوده بمعنى لا تنسب شيء الى نفسك من الفضل الفضل لمن لله اولا دي فهمته ولا يناسب رسمك سبقه دي فهمك الاتي الراحة رسمك شخصك سبقه اوليته لان ربنا قال ام حسب الذين اترحوا السيئات اي يسبقونا يعني قبالنا الله عز وجل هو الاول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء وهو الباطن الذي ليس دونه شيء جل وعلا تشهد أوليته وانفراده ووحدانيته في كل عملك إذا عملت عمل فلتكن نيتك متجهة إلى الله بوحدانيته وانفراده طيب قال منتقل ابن القيم قال الله عز وجل مع خلقه انا دخلت حاجات من باب التوضيح خلقه شيء شنو عام يدخل فيها الملائكه والجن والانس مؤمنهم وكافرهم والدواب والجماد وكل شيء من شنو من خلقه الله مع خلقه حتى البهائم حتى الحيتان في قاع البحار حتى النسور في الاوكار حتى الوحوش في الغابات الله مع خلقه بالعلم لا يخفى على الله شيء من شنو من خلقه التدبير بدبيرهم والقدرة والله مع أوليائه في خلق دير عنده شنو عندنا شنو أولياء ما كل خلقه خاضع لأوامره الشرعية ولدينه بعض خلقه مالو متمرد خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين عداوه واضحه لله ملحد وكفر ومجرمين ومعارضين للشريعه ومعارضين للدين وعندهم رايف الاحكام وطاعنون في القران وقتل للانبياء هؤلاء اليهود فشوف في الخلق ديل عنده اولياء معهم بالحفظ والكلاءه والنصره وهم معه الأولياء مع الله بالموافقة والمحبة بيسمعوا كلامه وبيحبوه أولياء الله معه بشنو؟ بالموافقة وشنو؟ والمحبة وهو معهم بالكلاءة والحفظ والنصرة طيب ليه جاب الكلام ده؟ لأنه في ناس قالوا معية الله أنت مع الله؟ حتى بذاته إذن القيم رد على هذه الكلام قال الله مع خلقه بالعلم والتدبير والقدرة ومع أوليائه إن الله مع المتقين والله مع المحسنين إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون معهم بالحفر والكلاءه والنصرة والتاييد قال يقول ليك ليس في الوجود إلا الله ابن القيم قال هذه المقولة يطلقها أهل التوحيد ويريدون بها لفظا صحيحا وهو أن الله سبحانه لم يزل منفردا بنفسه عن خلقه ليس مخالطا لهم ولا حالا فيهم ولا ممازجا لهم بل هو بائن عنهم بذاته وصفاته وأهل الإلحاد يقولون ليس في الوجود الا الله كل شيء في الوجود هو الله حتى المخلوقات والخلق عشان كذا القيم قام جابه حتى لا يفهم مقوله الهروي يناسم رسمه شنو سبقه اي لا ترى انك معه لا ترى انك لك مع الله معيه بل تراه وحده يعلم من تعظم ربنا ما تعظم ربنا وتعظم نفسك مع ربنا تعظم الله ولا تعظم شنو ولا تعظم نفسك ولا ترى لنفسك مكانه ده خلاص طبعا ابن القيم حاول يشرح كلام الهروي ويخرج هذا شنو هذا التخريج قال فانت دي من اجمل عبارات ابن القيم نختم بها فانت اسقطت الغير من الشهود لا من الوجود انت اسقطت شنو من شنو من الشهود لا من شنو يعني شنو يعني في ناس معك أبوك أمك زوجتك أولادك أخوانك أعمامك خيلانك دائرة دي جيرانك أصحابك في الحلة في محل الشغل ديل كلهم ناس ما تسقط من الوجود لأنهم في الحقيقة وفي الوجود موجودون في تعمل ابوك زي ما في تيجي ماشي فيه وتقول له ما شايفك ده انت ما موجود اصحابك لا في الوجود لكن في شهود القلب والتعلق تسقط الجميع الكلام ده واضح واضح تسقط الغير من الشهود لا من الوجود ابوك تبوسه في يده وتحبه وتنفذوا اوامره وتطيعوا، كويس؟ وتبر لأقصى حد كويس؟ لكن لا يتعلق قلبك به تعلقا يصرفك عن ربك سبحانه إنما أنت فعلت هذا له لأجي ربك وقص على ذلك الولد الزوجة الجيران الأصحاب تسقط الغير من الشهود لا من شنو؟ لا من الوجود والله ابن القيم ذو خطير المنزلة القادمة من منازل اياك نعبد واياك نستعين التي عدها الهروي منزلة التلبيس باذن الله تعالى بارك الله فيكم وجزاكم الله خير